بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات ترقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمثت وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل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 لَم نَفْلُكُم مِن م إَِّجين فَجَعَ الن فيِي قَرورٍ مَكين إِلَ قَدَرٍ مَأْلُ فَقَدَرنا فَنَعمَّ القَابِرون وَإلُ يَوْمَئِذِ للِمُكَذِبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شانخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين يُطْلَفُونَ إِلَى مَا كُنْتُمْ بِتَكذِبُونَ يُطْلَفُونَ إِلَى ظِلٍّ فِي بَلَافِ شَعَبٍ لَا ظَلِيلٌ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالقَصْفِ كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتبرون ويل يومئذ للمكذبين هذا جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُون وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي غِلَالٍ وَعُيُون وَفَوَاكِهَا مِمَّا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُدْرِكُونَ